موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي قرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجل كريم يوم تر المؤمنين و المؤمنات يسعنرهم بين ايديهم و بايمانهم بشركم اليوم جنات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 وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلاب ولكنكم انكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء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 تخشع قلوبهم لذكر الله الم يكن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوت الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسد قلوبهم و منهم فاسقون قَد بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ يد طول والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم